يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ بكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء ألا يؤخر لا يؤخر لكم تعلمون قال ربي دعوت قوم ليل ونهار فلم يزدهم دعائ إلا فرارة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا أصابعهم في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 وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنة وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَعْجُونُ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ قَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ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 ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأوضى بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة وما كروا مكران كبران وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ولا تذرن ودروا ولا سواعوا ولا يغوث ويعوق ونسرا وَقَد أَضَلُّو كَثِيرًا وَلَا تَزِلُّ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيئَةٍ آتَاهُمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وطال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديا را انك ان تذرهم يضلوا عبادك يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ووالدي